Copyright Гутесалак Бук 2. Един безплатен аудио курс на много езици. Едно. Уахед. Уахед. Лица. انا انا اس اي تي انا وانت انا وانت ني دوما نحن الاثنان نحن الاثنان تو هو هو تو هو وهي هو وهي ت كلاهما كلتهما كلهما مش الرجل الرجل, الرجل جنا المرأة المرأة الت الطفل, الطفل سميستو عائله عائله مويتو سميستو عائلتي. عائلتي مويتو سميستو اتوك عائلتي هنا عائلتي هنا اس سم انا هنا انا هنا تي سيتوك انت هنا انت هنا توي اتوك, اتوك هو هنا وهي هنا هو هنا وهي هنا ني سمتوك نحن هنا نحن هنا ви сте тут. هنا. انتم هنا. تي فيشكي كلكم كل كنا هنا. كلكم هنا.